لسه انت كنت في بالي حالا من مفيش من بعد عايش ولا مش عارف تعيش ده انا من كتير سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش ما يهمنيش مين اللي سايب فينا وحدة النتيج انا وانت طلعين خسرانين وانا مش بخير زيك وبعدك كان هيجي الخير مني فكره انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي نستهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضه هعتبرك انك مش قايلها اه فكره انك رحت مني مش قابلها شوف نهايه انا وانت غير دي نستهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك رك انك مش قايلها ناس كتيرة بتتهمني في حبي ليك هلو عشت باهمل نفسي وانا باهتم بيك وانا اللي اغتاب بعدك وانا برضه اللي بيطور عليك نسياني بيك صدقني مش هقدر عليك وانت مقسني في كل حل نحلمت بيه وانساك بقيه وانت مصحبني في مي الطريق وانا ماشي فيه فكرة انك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضه هعتبرك كانك مش قايل